ح ا ب د و ن على المسلمين فماذا فماذا يعني هم مستعدون مستعدون اياتو في تربيتهم الذي قد وضعوا له الكرب بيته وماذا يا اخواننا نشطوا لراسه وما يعرف إ ل ا طبعا و ي ا م ن وما تدري إ ل ا وقد قالوا هذا نائب الرئيس وذاك الثاني رئيس وهذا رئيس الوزراء ق ا نعم اختاروا لكم عندنا, عندنا بعثين و ا ل ش ر ا ك ي ن ا خ ت ر و ا لكم واحدا منهما ما في مجال ا لذلك والله مستعان فماذا يا إ خ و ا ن القصد انه حدث للمسلمين ما حدث بسبب ذنوبهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هل نحن مثلا نرمي في جميع النكبات ع ل ى المسؤولين لا للشعوب حبها الذي يقول من أ ع ط ا ن ي أ ل ف ريال ما صوت له هذا له حب ه يا إ خ و ا ن ن ا الذين م ا يتقيدون بكتاب الله ولا ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ولتكن منكم أ م ة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون الملك والرئيس وضع من أ ج ل هذا وضع من أ ج ل عظام الدين الله ما وضع من أ ج ل تثبيت ك ر س ي ة أ و من أ ج ل ع م ا ل ه لاعداء ا ل إ س ل ا م والله المستعان المهم كونوا حذرين يا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الصوماليون حتى من مساعدات حكومات المسلمين ما يساعدونكم إ ل ا إ ذ ا قالت امريكا ساعدوهم و م ا ت أ ت ي ك م مساعدات من ا ل س ع و د ي ة أ و من غيرها كنو معمورين من امريكا ساعدوهم و أ ع ط و ا من أ ض ع ن ا ومن حرمنا ومن, ومن لم يكن معنا فاحرموه وهكذا ا ل ل ه المستعان حكم من يوالي ج م ا ع ة ويعادي ا ل آ خ ر ي ن حكم من يوالي ج م ا ع ة ويعادي ا ل آ خ ر ي ن أ ن ه مبتدع ب ا ل ل أ ن الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون المؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض فالولاء والبراء للمسلمين كلهم والله المستعان وهذا من عرات ا ل ج ا ه ل ي ة نعم س ؤ ا ل ا ل ص ا ب ق كيف يكون موقف الشباب الملتزم من الجبهات ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ق ب ل ي ة يكون موقفهم ان تقدموا مع امريكا فلا باس ان يقتلوا ل أ ن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظ ا ل م ع ا انفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين من ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن ارض الله و ا س ع ة ف ت ه ا ج ر فيها أ و ل ئ ك م ا و ه م جهنم وساءت مصيرا إ ل ا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ولا يهتدون سبيلا أ م ا اذا كانوا مسلمين ولم يقفوا في سقف امريكا فلا يجوز الهجوم عليهم ل أ ن الله سبحانه وتعالى أ خ ر فتح مكه ة أخر ف ت من ك ة م أ ج ل بعض المستضعفين فيها فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم ت ع ل م و م أ ن تطعوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ي ب ت ل ى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علينا فماذا فدليل على أ ن ه يجوز أن ي و ان ج ه أ يواجه من في فصل الاعداء تقدم معهم حتى ولو كانت السد ج في جبهته مثل ر خ ب ة البعير ف... فماذا و إ ن كان مسلما ولم يتقدم معهم فماذا يا إ خ و ا ن ن ا فلا يجوز أ ن يهاجم والله المستعان حتى القرى التي فيها مسلمون مستضعفون لا ينبغي أ ن تهاجم حتى ينظر كيف يخرج المسلمون سؤال ا س ي ان بعض الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة في بلادنا يدخلون المؤتمرات مع الجبهات ا ل ع ل م ا ن ي ة فما حكم هذا العمل حكمه أ ن ه مساومه ب ا ل إ س ل ا م وتكلمنا على الانتخابات وعلى أ ض ر ا ر ه ا ف إ ن شاء الله نهدي ل ل إ خ و ة بعض ا ل أ ش ر ط ة التي هي موجوده فهو يعتبر ماذا ت م ه ي ورضا ب ا ل ع ل م ا ن ي ة و ب ا ل ب ع ث ي ة و ا ل ن ا ص ر ي ة وبغيرها وهكذا رضا و م س ا و م ة ل أ م ر ي ك ا لامريكا والله المستعان المهم هذا امر لا يجوز الدخول فيه و إ ن شاء الله نذكر نكتب ل إ خ و ا ن ن ا أ و نرسل ل إ خ و ا ن ن ا بعض ا ل أ ف ر ب ة التي فيها الكلام على الانتخابات و ا ل ت ص و ي ت ا ت ومجلس النواب نعم ا ماذا يقول لك ان استطعنا ان نقاتل ا م ر ي ا هل يجب لنا ان نقاتل أ م ر ي ك ا من العلمانيين لا نقاتل امريكا ن ن ب ن ا س ت ط ا ع و ا ووجدوا بهم ق د ر ة على ذلك وكانوا ع م ي ن من الفرقه فيما بعد ومن ضياع أ ع م ا ل ه م التي قاموا بها بالدرهم و الدولار فمثلا المسلمون قاموا في ا ل ح ب ش على النصارى وبعد عن ت ق ر ا ل أ م ر وهزم النصارى وجب على ا ل ك ر ت ي ن س ي و ع ي ف إ ذ ا الحبشه ش ي و ع ي ة حمراء كنا ب ا ل م د ي ن ة في ذلك الوقت نعم بعد ان الذين ض ر د و ا ب ر ي ب ا ن ي ا هم المسلمون ثم وجبت ا ل س ي و ع ي ة على الكراسي و إ ذ ا هي شيوعيه انت الناس أ ن س ت الناس ظلمه شيوعيه في روسيا نعم كانوا يقولون لهم أ ن ت م مجانين للشيوعيين العدنيين نعم فضحتم ب ا ل ش ي و ع ي ة فضحوا ب ا ل ش ي و ع ي ة والله المستعان نعم ماذا وهكذا اضاء في غير بلد فانتم ان وجدتم بكم ق د ر ة على الجهاد في سبيل الله و م و ا ج ه ة امريكا ف ن س أ ل الله ان يدمر امريكا على ايديكم فذلك ما كنا نبغيه اما اذا كنتم تخشون ان تكونوا ل ق م ة س ا ئ ر ة لامريكا وان يتخطفكم يعني الحزبيون العلمانيون سيكونون مع امريكا اصحاب الدنيا سيكونون مع امريكا نعم يا اخواننا فماذا فل... فانتم ل ف أ تنظرون و أ ن ت م اعرف في وضع بلدكم الحاضر يرى ما لا يرى ا ل غ ا ي ر والله المستعان اما اذا كنتم تقدرون على جهاد أ م ر ي ك ا فواجب عليكم وبشرط أ ن على تؤسسوا على ماذا على اساس ثابت قبل خمس مين أو ت سنين قلت ل ل إ خ و ا ن في هذا المجلس وسجل والله إ ن ي أ خ ش ى على الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي من ا ل إ خ و ا ن ا ل م ه ل س ي ن فبعض ا ل إ خ و ة يقول الله يصلحك يا ابا عبد الرحمن فان المسلم يقول ل ن احذر من يعمل و ا هذه ا ل أ ع م ا ل وما هي إ ل ا أ ي ا م حتى قتل الشيخ جميل وحصلت النتائج التاوب وقبلها ص د ق ة الله مجدده وهكذا فاحذروا من أ و ل ا ل أ م ر من أ و ل ا ل أ م ر عمل لله وجهاد ف سبيل الله وتستعينون ا لله سبحانه وتعالى ثم ب إ خ و ا ن ك م أ ه ل التوحيد الذين يهمهم أ م ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين هذا أ م ر ض ي ب وواجب على المسلمين أ ن يمدوكم ب ا ل أ م و ا ل و أ ن يمدوكم ب ا ل ر ج ا ل اذا ا ح ت ي ت م إ ل ى ذلك فهو على المسلمين واجب ك ف ا ئ ي ن وعلى ا ل إ خ و ة الصوماليين إ ن كانوا يقدرون فهو واجب عيني س ؤ ا ل الصافي ما حكم من يكفر هذا المجتمع الجاهلي وما هي أ س ب ا ب الكفر وموانعه الذي يكفر المجتمع الذي نعيش فيه فهو خارجي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أ خ ب ر عن الخوارج 私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのように言うことで、私たちはこのここのこ ومن الخوارج ثم جماعته ثم انتشرت فلا يزال في بلد الاسلام طائفه تقوم بما أ و ج ب الله عليها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تزال طائفه من امه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله نحن لسنا ندافع على من استحق الكفر لسنا ندافع عن من يستحق الكفر لكن عن المسلم الذي نهيت عن تفكيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال ل أ خ ي كافر إ ن كان كما قال و إ ل ا رجع عليه نعم و ج م ا ع ة ا ل ت ك ث ي ر م ن ت ش ر ة في كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة وما يواجهها إ ل ا س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل ى و م نعم يذوبون عند س ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى ع ل ي ه وسلم والله المستعان و إ ن شاء الله إ ذ ا قامت ا ل س ن ة فسيذوب هؤلاء ا ل م ب ت ب ع ة ولسنا نوسف أ ن ن ا في مجتمعات ج ا ه ل ي ة لكن ل ا يجب أ ن تكون ك ا ف ر ة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ب ي ذر إن ك ب ر و ل ك ا ج ه ل يقول ة و ي ل ص ح ان ب ي ي ا ل م م ت ق د يكون ن هناك جاهليه ويقول لك ان يكون أ م ت أمور ا ل جاهليه ويقول ا لك ان ي ب و ا ل ن هناك ج ا ه ل ي ت فماذا فالقصد أ ن ن ا في المجتمعات ا ل ج ا ه ل ي ة لا يحكم الكتاب و ا ل س ن ة إ ل ا من رحم الله سبحانه وتعالى لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى ب ق ي ة الادله ان الله لا يغفر ان ي س ر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولعبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ن ض و ا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا جعلنا نتحاشى عن تفسير المسلمين نتحاشى ولا باس أ ن ت ط ل ق على مجتمعاتك ل أ ن ه ا ج ا ه ل ي ة بمعنى أ ن الدوائر ا ل ح ك و م ي ة و ا ل أ س و ا ق والمستشفيات وكثير من المجتمعات ا ل أ ك ث ر لا يحكمون الكتاب و ا ل س ن ة لكن لا يزال معهم ا ل ص ل ا ة و ق ج ع ل معهم ماذا يعني لا اله الا الله والله المستعان اسباب الكفر والله ايها الاخوه اسباب الكفر أسباب هو جحود ما هو معلوم من الدين بالضروره وموانعه اذا قال لا اله الا الله وقام بما ترتضيه لا اله الا الله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فقد عصم مني ماله ودمه أو ودمه عصم مني ماله、ودمه. نعم سؤال العاشر ما هي شروط الجهاد التي يجب على المسلم أ ن يحققها الشروط يكون في ه ل ب د ر ة ف ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يضر ب م ك ة ومنهم من يقتل نعم ومنهم من يؤذى وصبر و ا و ي أ ت و ا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إ ن ك م تستعجلون نعم يقول لهم إ ن ك م تستعجلون حتى هاجر النبي صلى الله عليه و ع ل ه و سلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة و علم الله عندهم ق د ر ة على ذلك أ ذ ن لهم في ا ل ق ت ا ل كما قال تعالى أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظ ل م و ن و إ ن الله على نصرهم لقدير هذا أ م ر ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن يكون خالصا لوجه الله فأصدر في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون ك ل م ة الله ه العليا فهو في سبيل الله نعم وفي ا ل صحيح مسلم أ ي ض ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه ذكر من ا ل ث ل ا ث ة رجل جريء فاوزي به أ يوم ا ل ق ي ا م ة فقال الله سبحانه وتعالى يا عبدي أ ع ط ي ت ك كذا وكذا فما فعلت قال يا رب قاتلت فيك حتى قتلت حتى ا س ت ش ه ت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جل فقد قيل ف ق د ذكرنا سببا هزام المسلمين في أ و ل ا ل أ م ر فين و سبب انهزام المسلمين في ا ح د انها المعاصي فالمعاصي على المسلمين اضر عليهم من اعدائهم ثم بعد ذلك ايضا مما ينبغي التحرز منه هو م س أ ل ة الحزبيه الا, ألا تدخل ا ل ح ز ب ي ة في ا ص ف و ف المجاهدين ف إ ذ ا دخلت أ ف ت ج ت ه ا وينبغي أ ن يحذروا كل الحذر فالحكومات ح ك و م المسلمين ت ا ستسعى في ب ا ب هذا الجهاد نعم ل أ ن ه م يخافون من ا ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة فيلتف الناس حولهم ثم بعد ذلك يرجعون على حكامهم ما يدرون أ ن المسلم ما يخرج إ ل ا على الكافر بشروط ماذا و أ ي ض ا كذلك أ ي ض ا أ م ر ي ك ا و غيرها و ربما ي أ ت و ن لك بشخص لحيته ا إ ل ى صدرك ه تملا ص د ر ه و ماذا و يكون علمانيا أ و يكون عميلا ل ح ك و م ة وما تدري إ ل ا وقد أ ص ب ح راسا في الجهاد ما ي ن ف ل إ ل ا ما جاءت ا ل أ و ا م ر من حكومته نعم ت ي م ك ن ان ي أ ت ي امريكا او غيرها من أ ج ل إ خ ب ا ط هذا الجهاد فلابد من التنبه غ ا ي ة التنبه والله المستعان من, من دخيل يريد ت ف ر ب ة كلمه المسلمين ويريد إ ح ب ا ط الجهاد والله المستعان والتحريف الذي هو وسيله ش ي ط ا ن ي ة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الشيطان قد أ ي س أ ن يعبده المصلون ولكن ب ا ل ت ح ر ي ك ذكرت قدرة للسعداد العلوي للسعداد والعليم نعم معنى هو يقول لهم أن على هذا على, <تصفيق> <تصفيق> نعم على المواجهه سؤال ا ل ح ا د عشر هل يجوز ا م ة إ ق ا م ة الحدود ا ل ش ر ع ي ة في مجتمع جاهلي ليس له د و ل ة تطبق حدود الشرع اذا وجدت ا جماعه في د ه ا ا ل ق د ر ة على الدفاع عن نفسها فيجوز لها أ ن تقيم الحدود وتسمى في عرف الفقهاء في ا ل ج م ا ع ة ا ل م ح ت س ب ة أ م ا إ ذ ا كان يخشى أ ن ي ق ت ل الشخص و ي أ ت ي أ خ و ه أ و أ ب و ه يرث من غ ت ل ه بالرشاش أ و من قتله من قتلوه بالرشاش فهذا أ م ر لا يجوز بل ي فوض ا ل أ م ر ل ل ه سبحانه وتعالى والله المستعان وفي مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ب ي حذيفه ف إ ن لم يكن لهم ج م ا ع ة ولا إ ي م ا ن فاعتذر تلك ا ل ف ر د ه كلها ولو أ ن ت ع ب ى باصل شجر ة و ل ك ل و ان ي ع ش ر إ ن بعض الله ر ا ل ف ا ل ه ي ر ل ن ا ل ا ل ه ي ر و ن ا ل الله ي ر ل و ن ا ل ا ل ل ل و ن الى ا ل ل ر س ل و ن الى الله يرسلون ا ه يرسلون ا ل ه ي ر س ل و ا ل الله ي ر ل ن الى الله ي ر ن الى الله يرسلون الى ا ل ل يرسلون الى ا ل ع يرسلون الى الله ي ر ف ع ا ل ل ه ي الى ل ه ي ر س ل ن ا ل ل ه و الى ي ن ا م ي ر س ل ن ا ل ل ه و الى ي ن ا م ي ر س ل ن ا ل ل ه و الى ي ن ا م و ن الى ي و ن ا ل و ن ا ل و الى ا ل ل ي ل و ن ا ر س و ن الى ل ل ه ر س ن ا ل ن ع م و الرسول صلى الله عليه و ع ل ى اله سلم يقول إ ن الله يرفع بهذا الكتاب أ ق و ا م ا و يضع به آ خ ر ي ن و ابر ما حصل للمسلمين هو جهلهم بدينهم من أ ج ل هذا ي س ت ر ى الرجل في أ س ف ه ا ل أ س م ا ن ممكن بماذا يا إ خ و ا ن ن ا بدجاجه تعزمه على د ج ا ج ة و ماذا يا إ خ و ا ن و ما تدري وهو يواجبك على على ماذا على ضرب ا ل إ س ل ا م و المسلمين فلا بد من ماذا يا إ خ و ا ن التعلم العلم النافع و هذا الجهل هو الذي ضر المسلمين هو الذي ضر المسلمين وجعلهم ي ت خ ب ض و ن نعم لا يميزون بين المسلم والشيوع ولا بين ا ل ع ا ل والمنهج ورب العزه يقول في كتابه الكريم فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ض ا ئ ف ة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى يقول من يريد الله به خيرا ي ف ق ه ب الدين متفق عليه من حديث م ع ا و ي ة ا ل إ خ و ا ن المفلسون يقولون ما هذا وقت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف والوليد بن مسلم مدلس وبقي ابن الوليد مدلس وابن لهيئه مختلف و ا ا ل إ س ل ا م ء ا ا ل إ س ل ا م يذبحون كذات م ر ة أ خ ذكي وعنده ل م و ع و علم ن د ه ع قليل لكنه ذكي خَأَنَا أ ب و كان ا يامر انيس بن ا حجاب رحمه الله تعالى ب ا ل ت و ف ي فقالوا الان وقت امر النساء بالحجاب والمسلمون يذبحون في أ ف غ ا ن س ت ا ن نعم واحد سوداني واحد قال هذا يا إ خ و ا ن من ا ل إ خ و ا ن ا ل م غ ل س ي ن فقال له ق له الشيخ له ل ا زاهد رحمه الله تعالى يا هذا ه ب أ ن ن ا حلقنا لحوانا وخرج نساءنا كاسيات عاريات فمذا يستفيد ا ل أ ف غ ا ن ي و ن نعم يا إ خ و ا ن أ ن ا ب ص ي ر ة رب العزه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نستفي كما ا م ر نعم وبرفضه و ا ل ا س ت ق ا م ة ممكن أ ن تدعو و أ ن تساعد انا بالجهل ف إ ل ى الله المشتكى نعم أ خ يقول ذكروا ان موانع التكفير خمسه وهي الجهل و ا ل إ ش ر ا ه و ا ل خ ط أ والنسيان و ا ل ت أ و ي ل فهل هذا صحيح أ خ يقول ذكروا ان موانع التكفير خمسه وهي الجهل و ا ل إ ش ر ا ه و ا ل خ ط أ والنسيان و ا ل ت أ و ي ل فهل هذا صحيح أ م ا م س أ ل ة الجهل ف أ ن ت تحكم عليه كافر لانه كافر ل أ ن ه عمل عمل الكفر ثم الله سبحانه وتعالى يعذره كما وردت بذلك ل ا د ل ة و أ ن م س أ ل ة ا ل إ س ر ا ف فنعم فرب ا ل ع ز ة يقول في كتابه الكريم إ ل ا من عكرها وقلبه مضمون ب ا ل إ ن ا ن وكذلك الخطا ء و ا ل م س ي ا ن والتاويل أ و ي ل ل ت أ ماذا الذي له مستشاق ما ما يكون مثل ت أ و ي ل تأويل ماذا ا ل ب ا ط ن ي ة إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ق ر ة قالوا ع ا ئ ش ة هذا, هذا ت أ و ي ل م س ت ش ا ق يا اخوان نعم ا ل ج ب ت والطاغوت قالوا أ ب و بكر وعمر ف أ ر ا د و ا ان يتوسلوا ل ل ج ن ا ل إ ب ا ح ة ا ل ج ن ا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نساء إ ل ا بولي وشهد ا ع د ل الولي هو الذكر وشهد ا العدل ا ب ي ض ت ا ن وماذا فلا بد أن أن يكون أن يكون م س س ت ان غ ا لابد أ يكون م س ت س ا غ ا التاويل و إ ل ا ت م ا ك ل ت أ و ي ل يكون مقبولا نعم والجهل هذا هل يطبق عليه احسان الكفر واحسان الكاتب الجاهل هل يخطئه لا اعلم يقال لو هذا هذا كبر فان أ ب ا أ ص ب ح غير جاهل وان, وإن تاب فاسق التعليم ولا والدعوه والانذار نعم <تصفيق> سؤال ثالث عشر ما حكم امراه في بلد ووليها في بلد آ خ ر فتزوجت بغير ابن وليها م ا إ ن س ا ن الاتصال بالولي العقد باطل السنة لا لأن الله عن عبي عنه في شرير موسى رضي و ل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نكاح إ ل ا بولي لكن اذا قالت هي لا تعرف اين وليها وكذبت على الشخص وتزوج بها ثم بعد ذلك اخبرته فماذا فالعقد ظاهره الصحه وهو عقد شبهه إ ل ى أ ن يعلم ف إ ذ ا علم فلا يجوز له ان ي أ ت ي ه ا حتى يجدد ا ل ع ق د و إ ل ا اياب الولي فيكون عاضلا و ترفع امرها إ ل ى القاضي و يعبد بها و إ ذ ا كان هناك أ و ل ا د إ ذ ا كان هناك أ و ل ا د ف ا ل أ و ل ا د تابعون ل أ ب ي ه م ل أ ن ه عقد س ب ه ا و الله المستعان ا ل ق ا ن الرابع عشر ما ح ق م من عضل تزييج ابنته ب أ م و ر غير ش ر ع ي ة هو إ ذ ا عضل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ف إ ن اشتجرا فالسلطان و ل ي ا من لا ولي ل ا نعم ثم بعد هذا ننصح إ خ و ا ن ن ا الصوماليين ب ا ل إ ق ب ا ل على الله سبحانه وتعالى والرجوع إ ل ي ه ف إ ن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن أ ص ا ب ك م ا ل م ص ي ب ة فبما ك س ب ت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا غ ر ي ة كانت آ م ن ه م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله ف أ ذ ا ق ه ا الله ل ب ا س الجوع والخوف بما كانوا ي س م ع و ن ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لسبع في مسكنهم آ ي ة جنتان عن يمين وشمال ك ل و ا من رزق ربكم واشكروا له س ل د ة ض ي ب ة ورب غفور فارسلنا أ ع ر ض و ف أ عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتين ه جنتين ذواتي اكل خمر واسل وشيء من شكر غليظ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور قراءه هل نجازي الا الكفور وهل يجازي الا الكفور فنادى ولست أ ق و ل الصومال وحدها بل بلاد المسلمين وحدها فاولئك الذين يثيرون الفتن في المجتمعات الاسلاميه نعم ا ويحارسون الحكومات الظالمه على الدعاء الى الله اولى بهم وايجر بهم أ ن يتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى و ان يقبلوا على الله سبحانه وتعالى وان أ يتعلم و العلم ا النافع ف ب و ا س ط ة العلم النافع تستطيع أ ن تميز بين الهدى والضلال والغي و ا ل ر ج د أ م ر مهم أ ن تتفقه ا في دين الله وترحل إ ل ى العلماء إ ذ ا لم يتيسر كما أ ن ه يجب على العلماء أ ن يقوموا بواجبهم نحو ا ل د ع و ة إ ل ى الله والله المستعان إ ذ ا كان شيء ت ص ل بهذا بنا نحن فيه صراحه ما من شيء يتصل بنا نحن فيه كلها الا ه من ا ضرر نقول يا س ي خ هل يجيك لي الجهاد مع هذه الجماعات واتخاذهم ص ر ر ا لنشره الدين وجزاكم الله خيرا هل يجوز لك الجهاد مع هذه الجماعات واتخاذ م سببا لنصره الدين أ ن ص ح ك الا تفعل أ م ا م س أ ل ة يجوز ف إ ذ ا كانت جماعات م س ل م ة و أ د و ك م كاسر ف أ ن ت تقاتل في سبيل الله وما تقاتل من أ ج ل هذه الجماعات ف إ ن ه م ما يقاتلون إ ل ا ل أ ج ل الكراسي و ا ل و ز ا ر ة والله المستعان فالتي يجوز لا نستطيع نقول إ ن ه ما يجوز لكن نحن ننصحك أ ن تعتزل إ ل ا إ ذ ا وجدت ج م ا ع ة م خ ل ص ة تقاتل على دين ا ل إ س ل ا م و ل أ ج ل ن ص ر ة دين ا ل إ س ل ا م وهي ت ظ ن ظ ى لاقول أ إ ن يشترى أ ن ت ت أ ك د ت ظ ن أ ن ا ل ع ا ق ب ة س ت ك و ن ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م والله المستعان ا ق و ن يقول هل من ينتسب إ ل ى هذه الجماعات من الذين لا يعرفون عنهم أ ي شيء يعد منهم أ م لا الذي ينتسب وهمه نصره الدين ولا يعرف عنهم شيئا فهو على نيته لكن بعد أ ن يبلغ ل أ ن هذه ج م ا ع ا ت م ب ت د ع ة ولا يجوز أ ن ينتسب إ ل ي ه ا فقامت عليه ا ل ح ج ة ووجب عليه أ ن يبتعد عن هذا فكن يقول يا شيخ خلي ا ل خ ل ي ف ة من شروق الجهاد أ م ر ا ل خ ل ي ف ة سهل الجهاد هو أ ه م ل أ ن ا ل خ ل ي ف ة ممكن أ ن ينظروا لرجل م خ ل ف شجاع عنده علم ويقولون له قد رضيناك إ م ا م ا لنا ف ا ل أ م ر سهل في هذا ما يفوت يعني الجهاد من أ ج ل أ ن ه ما يوجد خ ل ي ف ة فمساله ا ل خ ل ي ف ة أ م ر ه ا سهل ف د ا ء انما الشأن كل ا ل ش أ ن اختيار ا ل خ ل ي ف ة لا يكون كما قيل صلى وصام ل أ م ر كان يطلبه لما اتاه ما صلى ولا صام وكما ا وكما فعل رئيس فعل رئيس جزر القمر ف ر ي ش جزر القمر تظاهر ب ا ل إ س ل ا م و ق ا م المسلمون معه وناصرته فرنسا ثم بعد ذلك بعد أ ن انتصر قلب لهم ظهر المجن. المجن كيف ذ ا ت أ ص ب ح فرنسيا بلبا و غ ا ل ب ا حتى إ ن ه نكل بالدعاه إ ل ى الله و ج و د المسلمه بالفرنسين قال م ك ا ف أ ه لهم ل أ ن ه م نصرون على أ ع د ا ئ ن ا أ و بهذا المعنى فالمهم لا بد من التثبت والاختبار والله المستعان كيف يكون ا ل ح ا ت م مكرها كيف يكون الحاكم مكرها مكره؟ مكره؟ ممكن أ ن يكون مكرها في وقت يستطيع أ ن ي س ت ي ل هذا أ م ر و يستطيع ان يهرب هذا أمر الامر لهم ي ر ق ا ي ي ة أن ت لكن و ه ل يستطيع أ ن يتنازل ويستطيع ان يهرب ففي اوقات و ل ح ب ا ت ممكن ان يكون مكرها لما فليس بمكرها ا ل لا ما, ما, ما هو مكرها فانتهى ينتهى يعني هو, هو أصبح يعني فتن بكرسيه و أ ص ب ح معه فلا يقال له م ك ر ه إ ن م ا يوافقهم من أ ج ل من أجل لا يصلح او يستقيل ممكن أن ممكن أن يهرب ي يقول أ ن ا لا أ ص ل ح لهذا العمل لا ما, ما يقتل أ ب د أبد م ا يستقبله ما يقتله لكن في ماذا ف ي هم هم قد أ ع د و ا الف كلب أنا, انا اقول هذا من صحيح الذي يظن انه قد قتل الكفر إ ذ ا قتل رئيسا لا يا اخان ا قد اعد الف كلب يقتل و ي أ ت و ن ل آ خ ر مكان و آ خ ر مكان ما قتلت الكفر يا أخي لكن قتلت الكفر إ ذ ا علمت المسلمين ودعوت إ ل ى الله سبحانه وتعالى طيب و إ ل ى ه ن ا إ خ و ا ا ا ن ن ل ح م د لله ر ب ا ا ل ل ع م ي ن أ ي ه الطريق ا أ خ و ة حيث ب ل م س ت ش ا ل فيسرنا إ ك م ا ل ه بهذه ا ل م ا د ة هل المسلم مكلف بتكفير الناس إ ذ ا قالوا م ق ا ل ة الكفر وما الدليل على ذلك من الكتاب و ا ل س ن ة أ م ا من ارتكب ما ي ج ب كفره ف أ ن ا ر ت ب إ ل ى ن ص ر ا ن ي ة أ و إ ل ى ش ي و ع ي ة أ و ب ع ث ي ة يعتقد ع ق ي د ة من ف ي ا ل ع ف ل ق وهكذا فهذا يكفر و أ م ا من ارتكب محرما ويمكن أ ن يؤول ما ارتكبه بعض الحكام الذين يستوردون القوانين ا ل و ض ع ي ة فلابد من الشروط ا ل ث ل ا ث ة أ ن يكون االنا و أ ن لا يكون مكرهان وهم ليسوا ف المكرهين و أ ن ي ر ى أ ن هذه القوانين ا ل و ض ع ي ة مثل حكم الله أ و أ ح س ن من حكم الله ف م ا يقول الله سبحانه وتعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم ي ق ن و ن ثم بعد ذلك التوسل إ ل ى ت ك ث ي ر المسلمين تقدم أ ن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ع ل الله ى و قال من قال ل أ خ ي ه يا كافر إ ن كان كما قال و إ ل ا رجع عليه فمثلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول شباب المسلم بشوق وقتاله كفر ويقول لا ترجعوا بعد كفارا ء يضرب بعضكم رقاب بعض ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثنتان بالناس هما ب ي ن ا كفر الطعن في الانساب والنياح على الميت فماذا تنزل هذه ا ل أ م و ر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ش أ ن قتل النفس المحرمه ع ن ه ا كبر لا بد من رجوع إ ل ى ب غ ي ت ي ا ل أ د ل ه ف ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى ي ض و ب في صحيحه في كتاب ا ل إ ي م ا ن باب من قال إ ن ه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وفسق دونفسق وبهذا المعنى ثم يذكر حديث أ ب ي بكر رضي الله عنه و ل ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمان إ ذ ا التقيا بسيفيهما فالقاتل و ا ل م ق ص و ل في النار شاهده الامام البخاري رحمه الله تعالى لفظه المسلمين هذا وهذا من دقيق عباراته في تراجمه رحمه الله تعالى فربما أ ق ر أ أ ن ا و أ ن ت الحديث ولا نفطا بان فيه ردا على الخوارج وعلى ا ل م ع ت ز ل ة لكنه ا س ت ن ب ض من قوله المسلمان على أ ن ه م ا ما خرجا من الدين ثم ذكر أ ي ض ا